يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ آتُوا أُولَئِكَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تُسَلِّمَ عَلَيْنَا مِنْ جُنُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ يقول للذين ظلموا جوّ عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان فَأَرَى مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَبِيٍّ كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وسرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جر إن هو إلا نذير لكم بين يدي علام شديد قل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجلي إلا على الله وهو على كل شيء سهيد قل إن ربي يقبف بالحق علام الغيوب